فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق آل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدو وعشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة تدخل آل فرعون أشد العذاب وإذ يتح.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 إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِ جَهَنَّمَ دُعُو رَبَّكُمْ وَدُعُو رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنْهَا يَوْمًا مِنَ الْعَدَادِ